قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ام يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين صدق الله العظيم جدينا الكرام مستمعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا بحضرتكم معنا حلقه جديده في برنامج صفوه الصفوه نرحب بحضراتكم ومعنا ضيفنا الكريم الداعيه الاسلاميه الكبير صداره الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي ومشاهدينا الكرام مستنيين اهلا وسهلا بارك الله فيك في التلفاز وعبر эфиر الاذاعي اهلا وسهلا ما شاء بارك الله فيكم بكم يبدو دائما تعتر الإنسان بعض عوامل الحياة الدنيا من ضيق وضجر والدوائر أو تضيق عليه الدوائر وتدور عليه وربما يعني لا يذهب الكثير إلى باب الله سبحانه وتعالى يقول يا أمور الدنيا نعالجها بمنطق الدنيا كيف يجد الإنسان نفسه إذا ضاق صدره وتعتم قلبه وحاكت به المصائب من كل حدب من الله رب العالمين بنين وسلاما والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان في الدنيا تعتريه أحوال أربعة لا, لا ليست خمسة لا أربعة إما نعمة أو بليه أو طاعة أو معصية في الحالات الإنسان نعمة أو بلية, أو بليه أو طاعة أو معصية طيب. في النعمة وجب الشكر طيب وفي البليه وجب الصبر صحيح وفي الطاعة واجبت الزيادة وفي المعصية واجبت التوبة وزيادك قال علماؤنا أعطاك فأشهدك قربه نعم ومنعت فأشهدك قهرة قهرة وهو في عطائه وقهره متعرف إليك لأن العبد يربى على موائد الكريم سبحانه قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ربي مش إلهي ربي يا من ربيتني ربي صحيح ربي الربوبيه ربي فالإنسان يا دنيا اشتدي على أصيائي حتى يزدادوا شوقا إلى لقائي الله إني أسمع حاجة العبد فأؤخرها له لاني أحب أن أسمع صوته والله سبحانه وتعالى يغضب إذا لم يسأله العبد وإن رأيت الابتلاء قادما فقل مرحبا بشعار الصالحين واشكر الله عز وجل لأن الإنسان وجب أن يشكر الله في النعماء وفي الضراء في اليسر والعسر في المنشط والمكره لأنني عبد لله والله عز وجل يعطيني ليمتحنني ويمنعني ايضا ليمتحنني كما قال العلماء إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنوعين عين العطاء بس, آه. بس آه. تفهم لماذا منعت لو لم يمنع أو لو لم, لو لم تزرع شجرة الحقد في قلب أو في قلوب اخوه يوسف لما أدار يوسف بعد 40 سنة الأزمة العالمية في المجاعة التي حاقت بالدول المحيطه بمصر بأن شجرة حقد صغيرة نبتت فكانت فارج للدول كلها بهذه الشجره الصغيرة بس يعني المناطق كله كيف يتحمل الإنسان هذه الابتلاءات في وقت واحد مثلا سيدنا موسى مثلا يعني تعرض الابتلاءات فرعون هو من هو يعني وصفه القرآن ببطشه وجبروته وشمداته إنه طغه طغه طمام ويكفي هذا الحكم من قبل رب العالمين طبع. طبع. إذا تحمله سيدنا موسى أولا لكريم الله رصيد من إيمان عندما تنزل هذه الابتلاءات عليه التي تخر لها الجبال وهدى انها تأتي فتمر مر النسيم لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يقويه رب اشرح لي صدري ويستر لي امري فلما شرح صدره ويستر أمره خلاص ما ماذا تظن بمن معه رب العباد عز وجل كم من فئه قليله غلبت مم. فئه كثيره باذن الله فاستعينوا بالله واصبروا ان الارض يورثها لله اذن القضيه ليست القضيه ال ال يعني مش الابتلاءات لان الله يبغض عبده لا انه يحب عبده المؤمن يبداك كلمه اكثر سيئه او رفع درجات وهذا كله خير للعبد سبحانه وتعالى وليس ذلك إلا للمؤمن عجبا لامر المؤمن إن, ان امره فصر. كله إلا خير سواء اصابته سراء فشكر كان خيرا له وان اصابته ضراء فصبر كان خيرا له ثم ثم ولا يكون هذا الا لمؤمن فقط اما الغير مؤمن قالوا يا رسول الله الكافر يبتلى ويمرض قال يمرض ويشفى كما تمرض وتشفى بهات جموسا مريضة، يا ها؟ عزك الله وشفية، ها؟ هلا هتوضّع؟ لا. ما سطرت؟ هكت، هكت. لا إله إلا الله. يعني نفرح بهذه الثلاث. بالعكس، يعني دليل على أن الله سبحانه لأن فيه ناس يجب أن أن تكون مرتبطة بالرب العزيز عزوجل. الابتلاء فيه مأخدين أو نقطة نقطتان لا يأخذوا يعني دائما ت ت ت يعني العبد من ترجم. أول شيء. ان ده عباره عن صلة قوية بين العبد وبين ربه ليه ولدك مريض هم؟ يا رب يا رب شفاه الله تعمل ايه الحمد لله وبعدين الحمد لله لن تدعو بعد ذلك لكن لو طال مرضه الله ندعو. الله. ندعو. الله. ندعو. الله يريد ان تكون موصولا به يبين الابتلاء بيوسط بالله لا يعير أحدنا الآخر على تلأ ألم بخ أو خض ألم بخ هذا يخبر لكن م. ال, ال الأنبياء فضيلتكم يعني ربما كنا نفهم أن لهم حضور عند الله سبحانه وتعالى لهم مكان كما قال سيدنا محمد والله يعصمك من الناس لكن الناس آذت ول ولأن, ولأن لهم هذه الحضور الكبيرة فكانت تلاؤهم أشد هما ابتلوه هو ابتلوه على اقض على اكبر درجات الابتلاء واختلاء درجات الابتلاء تمام يبتلى المرء على قدر دينه فان كان في دين... في دينه قوه كان الابتلاء قويا شديدا وإن كان ال... الايمان ضعيفا كان الابتلاء رقيقا اه طبعا اذا لم ابتلى مغضب المفروض اذا مرت عليك ايام ولم تبتلى راجع حساباتك مع الله عز وجل يلا تبتلع. طبعا اذا لم تبتلى بالناس او لا. بالهم او بالغم او بالمرض أو بضيق ذات العيش أو بكيد الآخرين أو, أو إلى آخره فاعلم أن, أن هذا بعد أو حاجز بينك وبين رب العبادة عز وجل كان يكفي سيدنا موسى ابتلاءه بفرعون لكن أي القرآن الكريم عندنا يعني يقول ربنا يا ولذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراءه الله فبر آذوا يعني هذا الابتلاء وصل إلى آذية ناسلة لما, لما صعد لهذا هو وقع عليه الأذى شوف ضرب بموسى المثل في الصبر على لسان الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم عليه قال لا رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من هذا فصبر وقال والله لولا موسى لك أنا فشق. سبحان الله. هو المثل في الصبر آه لما صعد هو وسيدنا كما نأتي إن شاء الله صعد هو سيدنا هارون الجبل فأدركت هارون الوفاه فدفنه ونزل قالوا إنك قتلته ليخلوا لك الجو كان هارون رقيقا بنا، خفيفا علينا، رحيما بنا، وأنت قوي شقيمة. الرسول، ف... الرؤوس العزم يقتل أخاه. الرسول يعني اتهام هك هذا هاك... هاك... طبيعة، طبعا الإسرائيلية، التلأث والاستراد بطبيعة. ما عندهم سقف لهذه التلأث. ما أنت عايز سقف أكثر من سقف النبوة؟ كلاشيف. النبي الرسول الكريم من قل العزم الخمسة، والاتهام بهذا؟ فحملت الملائكه جسد هارون وطارت بها فوق بني اسرائيل فايقنوا ان هارون مات ميته طبيعيه وما قتله موسى فسبحان الله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه هل برأه الله سبحانه وتعالى لأنه نبي أم لأنه فيه صفة من صفات صفة الصفة مخلص لله تبارك هو هو إخلاهما لأن, لأن إخلاصه بنبوته ورسالته والصفاء الله له لابد أن يكون صادقا أمام الناس فبرأه الله سبحانه وتعالى أما نحن كبشر عديين قد لا تبرئنا السماء أه؟ أه؟ مع موقف سيدنا موسى والصحرة وما حدث نكمل الحوار من هنا هنا معودتي إلى مصر مع فضلاتكم دعوته لفرعون وكيف كان الحوار بينهما وعبور سيدنا موسى وغرق فرعون وكما تفضلتم يعني هذا يمر فيبحر وهذا ينزل فيغرق مع أن الزحر واحد لكن الذي يحركه يعني تختلف بالنية العبد الذي ينزل فيه مع سيدنا موسى والصحراء وموقفهم فرعون سيدنا الكرام مستمعينا العزاء مع الدعية الستامية الكبير فاضرة الشيخ والساد الدكتور عمر عبد الكافي نبحر في فكره وما علمه الله تبارك وتعالى مع الابتلاءات التي علمت بساحتي سيدنا موسى وموقف فرعون ساعة العبور هل تركه الله تبارك وتعالى ام ماذا الذي حدث هذا ما سوف نتعرف عليه بعد الفاصل كونوا معنا صفوة الصفوة سيدنا الكرام وسائمنا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى معنا مرحب بضيفنا الكريم أديال التلمي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مراد بكافي مرحبا بفضلكم مرة أخرى موقف السحرة وما تفضلتم في الحلقة المنصرمة نود تذكيرا من صديلاتكم ثم نشرح بقية القصة إلى أن خرج سيدنا موسى وقومه من مصر ولما أحمد الله رب العالمين وأصله وسلم على سيدنا رسول الله, صلى الله عليه الصلاة والسلام. والسلام هو العجيب أن فرعون تعجب أن هؤلاء إيمانه لموسى دون إذن، وكأن الإيمان يحتاج إلى إذن عام أو مكتوب ملكي للدخول في يعني يعني الخط الاستقامة وخط ال التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فلما يعني قلنا في الحلقة السابقة أن الإيمان لما يخالط بشاشة القلوب فضمن خيرا ولا تسأل عن الخبر خلاص. بيه. لأنه كما قلنا من قبل أن إنسان يقف على رأسه فيرى الصورة مخلوبة. هكذا الكافر يرى الحق باطلا والباطل حقا واذا فنحن ندعو اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا, ورزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه فهي القضيح فهو كأن الإنسان عندما يؤمن يقف على قدميه، فيرى الصورة على حقيقتها فلما هم رأوا الصورة على حقيقتها ما الذي حدث وما لما ألقوا حبالهم وعصيهم وخيد إلى الجمهور هذا الكبير وأواصل تخير إلى كريم الله نفسه اخوي الايه اخوي الالهي من سحرهم انها تسعى لما لما عصا العصا لما تحولت الى حية كانت تكبر كل لحظه والتقمت حي حبلا حبلا وعصا عصا من هؤلاء الحبال والتي الشيء الملقى يعني واحدا بسرعه رهيبه فذهل السحر من الموقف فما كان منهم الا ان قالوا ان هذا ليس سحر كما هم لن أعلم الناس بالسحر السحر فأعقلوا أن هذه القوة إلهية فخر السحرة الساجدية قالوا أمنا بربي موسى برب العالم ربي موسى وهذا فلما هددهم فرعون قالوا له اخذ ما أنتقاد إن ما تقضي هذه الحياة الدنيا إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى كأن سحر السحره كان بإكراهم ايضا من فرعون سبحان الله لا اصلي لكم انتهت الطبيعه لماذا صبر دقائق محدده صبرها سحره فرعون فصلبهم وقتلهم اخذوا بها نعيم الدهر ونعيم الابد كله سجدة واحده وصبر دقيقه ادخلتهم نعيم لا يزود ولا يحول لكن نياتهم ساعه اتيانهم سيدنا موسى ما كانت هكذا كانوا يأتون للدنيا يعني تجعل لنا اجرا ان كنا الغالبين ما هو ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول نعم مرة ثانية ربما ربما فتح لك باب العمل لحد يصلي ويصوم ويحج ويعمل خيرات ويعتمر وإلى اخره ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول لعجب أو رياء أو حب منظرة أو بطر أو أشر يعني في السبب يعني أو هدف محدد ليس خالصا لله عز وجل ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول ا تترك بالذنب لتتوب فكان سببا لغفره الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ياتيني بالذنب يعني يضع الذنب امامي كده عشان ايه لان لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم وان استتى من ناس بقوم يذنبون فيستغفرون فستر الله لهم له. ذلك ايه قال علم عبدي أن له رب ينفر الذنوب اشهدكم أني قد غفرت له فلقد ايه ان ان له ذنبا وانا بما عليه والغفرت فقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفه العين ومن أذنب ذنبا وعلم أن الله قد رآه غفر له وإن لم يستغفر ومن لبس ثوبه وما وصل إلى ركبتيه وعلم أن الذي رزقه بهذا الثوب إنما هو رب العباد غفر له وان لم يستغفر سبحان الله, الله يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة إن الله يلحب رحمة يوم القيامة يتطلع إبليس نفسه إلى رحمة الله عز وجل الله أكبر هو ليه انت إنما التوبة على الله للذين يعملون السؤال بجهالة ثم يتوبون من قريب يعني بجهالة كل واحد يذنب عنده جهالة ليه؟ جهالة مقام الله هو لو أدرك مقام الله ما أذنب لكن هذه الجهالة الله والله يغفرها له يعني يعني لا نفهم جهل لأنه لا يعلم لا لا لا, لا. يجهر بمقام الله يجهر يقول صلى الله عليه وسلم حط السماء وحق لها أن تئذ يعني ساقله بما عليه ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة مالك ساجد يسبح والحمد لله حتى إذا فشروا بين يدي ربهم يوم القيامة قال سبحانه ما عرضناك على قعده سبحان الله ها لك ليه ولمن خاف مقام ربي جنته ففي جنة واحدة لماذا جنته ها لأن جنة لأنه خاف رب العبادة عز وجل وهذا الخوف اثمر إيه محبة لله فأطاعة فأخوف يعمل محبة أو محبة تنبت خوفها وخلاه حي... جنا... جناح إيه؟ الترغيب والترهيب أو جناح الخوف والرجاء ربما فتح لك باب العمل, العمل وأغلق عليك باب القبول وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول وهذا ما حدث لسحره فرعون الحمزة عمر جاء من رحله الصيد قالوا ان الحاكم ابن هشام عمرو بن هشام ضرب بن ابن اخيه واذاه سرق طرق الباب طرق الطواف وكان ما كان كان كفر. على كفره لا. قال اتضربه انا على دينه وعاد الى البيت وما كان على دينه انما هو كان على دين عبد المطلب سبحان الله فلما عدل البت راجع حسابات ولما لا اكون على دين فذهب فاسلم موقف لا هي طاقه نور تدخل العبد لانه ذهب ليدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع الله عنه الكفر بدفاعه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام بالضبط مش مش كتب التاريخ أن ان, أن رعاية غنم كان عندها رضيع جنبها فجابوا بده يحطوه ابعد جنبها ففي ادهى رغيف وملح فتاكل فبقيت لقمه مر عليها فقير اعطيني أعطت اعطت هي طلعت الفقير من هنا والذئب يخطف ابنها يا ذئب ابني يا ذئب ابني جبريل امر أن ينزل ويخلص العباد ويعيد لها كل لقمه من لقمه يا وشتنا ما بين اللقمة الله لقمة بلقمة نفس شفين في في اللقمة لقمة فلتت كبيها فصنائع المعروف تقي مصارع السوء وإن العبد لا يستظل بظل صدقته يوم القيامة بس العبد لا يستخدم ولا يحتقرنا أحدكم من المعروف شيئا ولو فرس شاه حافر شاه حافر. ظل في شاه ولا يساوي عند العرب شيء بيرقة صحيح لا أعمل. ولو أن, إيه؟ ان تصب في دلو في, في, في دلو مستقي ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق يعني اسمح الصبح كده ابتسم في وجه زوجتك بس فاشل لكن في نفسه العياذ بالله يعني يظن ان اسنانه عوره والله اسنانه ما هي عوره اسنانه ليست بعورة يا اخي تبسم ما روى الرسول إلا باسم من صلى الله صل كان بسامة محيه صلى الله لا يعبي يعني لما نضحك مثلا ولما نضحك في الدين ونضحك ونحن نتكلم لا لا لا لابد يعني لا بد لا بد أن نتجهم يعني سبحان الله والله إن عمر, إن عمر رضي الله عنه كان إذا ضحك استلته على قفاه مشهد الله حرف الله وكان وكان مهزأ. مساعد عمر كان يضحك؟ والله أكبر. هذا الشديد يقول لي يقول يعني خرج أبو بكر عشان يأكل عند رسول الله ورسوله يقول لهم أتدياني منذ كم يوم ما دخل جوف نبيكم وما طعام هو كان رايح لابو بكر أكل عنده وجد أبو بكر جاي <تصفيق> عشان يأكل عنده فور طبعا نحن نذهب عند رسول الله فأول ما جلسوا أتدياني منذ كم يوم قد فعن فنظرت إلى أبو بكر ونظر أبو بكر فاستأذن. خرجوا وجدوا ابا ذر على باب رسول الله قال فاخذه عمر من يده قال ابا ذر اذهب الى عثمان بن عفان واتنا بطعام ذهب وعاد قال ما وجدت عثمان فذهب لبيت عبد الرحمن بن عوف ذهب وعاد ما وجدت عبد الرحمن اذهب لبيت سعد بن ابي وقاص ذهب وعاد ما وجدت سعد أمسك عمر بيده ولكذبه. هذا وقال إبن سأبادر لو ذهبت إلى البحر لقف. <تصفيق> سبحان الله العظيم. سبحان, سبحان الله. لكن يعني موقف السحر مع سيدنا موسى حينما رأوا العصاه حية تسعى حقيقة مرعية على حقيقتها كان المنطق يقتضي إيمان فرعون لأنه فرعون أتى بهم كلجنة تحكيم. تتحكم بينه وبين موسى وهم آمنوا سرعون غلق على نفسه طريق الهداية فأصبح قلبه غلف لا يقبل هداية بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون لأن, لأن الكفر ران حاجز لكن هو الذي أتى بهم والملأ لا لا هذه مشهورة صح. صاحب المبدأ الباطل آه. إما أن ينصره الباطل و... ينصر باطله وإما هو على باطله ليتغير الله اكبر يعني ابو جهل إيه تسابقنا ونحن وابن عبد مناه اطعموا فاطعمنا وسقوا فسقينا ورفعوا اللواء فرفعنا او حملوا السلاح فحمل فقالوا منا نبي فان لنا بهذا الشرف والله لا نؤمن به ابدا ما ما لا, لا لا شوف هذا غلق على نفسي طريقه هداية ومن هذا المنطلق فرعون لم يؤمن لا لا ما أعلم لا له صور متكررة فرعون بالواقع والعذاب الله رب العالمين يعني يرى الحق حقا ويأتي بتحكيم ولجنة محاكمة ولا يتبع الطلب وحدة متبزجة كده وعطفها آيات سورة النور وسورة العذاب وتفسير كل كتب التفسير أن الناس تسمى آيت الحيان ها وخذت تطلع على الشاشة كده ووأضع حتة حتى يعني قطعة قرش عشرة سنتي بات حتما هذا لنساء النبي وانت يا سيد مؤمنين تقول وتتطنط في الايه و صحيح انت لست من المسلمين خلاص خلاص انت مش مسلم مؤمن والله مش انسان مؤمن هيو سؤال واحده المؤمنين هو سؤال واحد حتى في النور كل وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن سبحان الله لا وبعدين ايه سورة النور من أولها ايه سورة أنزلناها فرضناها فرب يعني ايه يعني كل أمر فيها فرض فرض وليس سنة وليس مندوب ليس مندوبا ولا واجبا ولا مستحبا الله ينهر عليك وفرضنا يصير كل أمر فيها فرضا مفروضا من رب العباد سبحانه معلوم من الدين بالضرورة صحة فما الأنكر آيات من كتاب الله فقد أنكر القرآن كلها حكم يعني يخرج من المله هذا لا اله الا الله هو هو يعني ما ننكر معلوما من الدين بالضروره خارج من المله من المله لماذا لان خصيصه امك محمد إيه؟ تؤمنون بالكتاب كله اما اما الكتاب وتقرون ببعض ده, ده بني اسرائيل ياخذوا حتى اللي تعجبهم نحن كمسلمين يعني بالله عليكم الوضوء نعم اه أولي يا ما هو يعمل كده بالعكس يعمل الفرض والصنعة يعني لو عندهم غسل اليدين وغسل وجه ومسح سحب رأس بس أرجو أن أولادنا ما ما يأخذوا مذهب الحنفية <تصفيق> <تصفيق> <لا>. الجمهور وهذا والاستنشاق وهذا تبع الوالدين المهم يعني <تصفيق> هذه المهم. يتوضع وضوء الفرض والصنعة يفعل الفرض والصنعة في الوضوء بعدها ببعض الآيات والسلق والسلق، فقطعوا إذا جزاء بما كسبا لكان من, من, من, من رضى، والله, والله عزيز حكيم. جميل، هذه آية وهذه آية وسورة واحدة، صحيح؟ ماذا طبقنا نحن؟ الحدود، ووأية السلق، ما عجبتنا هو اللي في الحدود دي هم لنا يعني, يعني. يعني. هاي، أنت ما تعرف خدشكم يعني. يعني صحية، يعني هل <تصفيق> <تصفيق> يعني, يعني إقامة الإسلام بإقامة الحدود؟ يعني مثلا يعني ماذا يضر الشريعة إذا لم نقطع يد السارق أو نقطر القاتل أو, أو نصلب إلى جذع الفجر ونقطع ديوم ورجع الحرابه في الأرض مثلا ولو تركنا قطاع الطريق يعيثونا في الأرض فسادا ما الذي يحدث يعني ربما ضد المبادئ الإنسانية لو تركنا الإنسان الموظف المرتشي يبتز أموال الناس ويأخذوها زورة ربوتان شراش ودي هبية سوف باء. زمان على أمة محمد يسمونها الحرام بغير أسماء. حديد. حديد. سبحان الله قالوا يا يا, يا عبد, عبد العزيز قبلها رسول الله قال أنا لا أخبر الهدية قال عمر بن عبد العزيز قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كانت لرسول الله هدية ولانا نحن رشوه لا مرة ثانية. واحد جاب هدية لعمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين. طيب هو ما هذا؟ قال هدية يا أمير المؤمنين قال أنا, أنا لا أخبر الهدية. قال قبلها رسول الله فرسول قال تهدي تحبه يعني جميل, جميل. راح للحاكم وطلب تهديه راح للعب على كرسي وتهديه زي الموظف وتهديه ثابت فتم بينك وبينه صداق لو بينك وبينه صداق مساله اخرى مقبوله يعني قد تكون مقبوله لابن عم شروط الصراقه لكن قال كانت لرسول الله هديه ولنا نحن رشوه يعني الرسول لما يعطى وهو حاكم هديه لن يأتي الواحد يقول له طب رمضان السنة دي عليك عشرين يوم بس خلق عشرة فيام ماما لما حشاه رسول الله لكن انت سبحان الله يعني <تصفيق> الامر فيه بحبوح الله يرضى عليك ولذلك لما عبر الخطاب حبيه رسو في انت اسمع. اسمع يا اخو الله كلام الصفوة تبخلنا نجيبه للالالالالالا صف انا عندما ارى الهموم أنزع إلى الاجداد من الصحابه فورا على طول اقل جميل عارف. هذا الى اجدادي من الصحابه <تصفيق> جميل لابد ان نستشعر هؤلاء الاجداد انهم اجداد المصطفى <تصفيق> وهذا فخر لنا ان ننتسب اليهم نسيناهم والله سيدنا عمر سيدنا عمر عليه اراد ان يوسع المسجد الحرام فداخل تبع التوسعه بيت العباس بن عبد المطلب نعم فقال يا عباس يا عمر رسول الله عليه بيتك حتى نضمه للمسجد قال له أنا لا لا أبيع بيتي. هذا وعنده بيوت أخرى. هذه توسيع الطلاة. البيعان أنا بالخيار. أنت أتوجب أنا ما قبلت صحيح. قالوا ما العمل يا عم رسول الله؟ تنظر كيف لنا حل؟ لا المؤمنين وهو في يدي القرار القرار فرمان يور. لا لا لا. لنا حل؟ هذا قاضيك من قاضيك شو القاضي؟ شو شرايح كان قاضي في المدينة فقط. قاضي المدينة فقط. فقال ارسل الى ثريحه راح العباس بعد ما انتهى موسم الحج سافر مع عمر الى المدينه خلاص نادي بثريحه قال عمر كلا القاضي دعيت القاضي يؤتى القاضي <تصفيق> هذا قاضي القاضي انا الان طرف في النزاع ما ينفع قاضي هذا هذا عمر هذا ال... عمر م. فذهب هذا هو الصواب ذهب الى شرعي القران القاضي بالذات القاضي لكن القضاء, القضاء مستقل في الاسلام استقلال القضاء في الاسلام فعلا طبعا لا, لا. لا يخضع لقضاء الدولة دولة. اما لو انسان كبير اخطا في الدوله من يحكم عليه واي, دولة, وأي دوله فيها قضاء عادل اضمن استمرارها شارل ديغول لما عملوا في, في الستينيات الليله وفرنسا بدات تتعثر وتتاخر انا عايز اطمئن إن في فرنسا على امرين. التعليم والقضاء. قالوا بخير. قال خلاص فرنسا بخير. وهذا رجل غير موسيقى. والشيخ الاستباب من تيمية جملة نفس جميلة. طبيعي. نفس الطبيب. نفس ان الله لا ينصر الدولة العديدة. حتى وان كانت كافرة. مم. ويهزم الدولة الظالمة حتى وان كانت مسلمة. المهم. ذهب لشريح. ذهب لشريح. قال اجلس يا أمير المؤمنين. قال لا تكمني. ما جيتك كامير المؤمنين. خذ يا عمر. هل قلت للعباس يا ابا فلان قلت اجلس يا عباس اجلس له ان الغي الاول يعلمه مم. فجلس قال ما, ما, ما خطبكم ما ما اي قضيه قال والله اردت ان اوسع المسجد الحرام ببيت و ما, ما, ما يعني ثمنه للعباس فلم يقبل العباس وقال اقاضيك الى قضيك قال يا امير المؤمنين قال مره ثانيه اسم عمر قال يا عمر بن الخطاب إن نبي الله داود أراد أن يوسع المسجد الأقصى فاراد أن يضم بيتا بأرملة ابت أن تبيع بيتها لداود عليه السلام فأوحى الله إليه يا داود إن أبعد البيوت عن الحرام بيتي يا الله فتأطى عمر الرأس وخرج هو والعباس فأوقف العباس عمر قال يا أمير المؤمنين وهبت بيتي لبيت الله خلاص فرصة السنة هي بس حط قضية قواعد. ونظر قواعي سبحان الله قواعد. ماذا صنع عمر مع شريح اصدر ترقية فجدا اصدر ترقية بتعيينه كان قاضي في المدينة فقط قابل للقضاء في العراق كله ما شاء الله لانه, لأنه قال الحق م. فرعون ما قال الحق وما الحق. ولا يعرف الحق ولا يعرف الحق يعرف الحق عن الحق كان جزاء الصحراء انهم صلبوا الى جذوع النخل قطعت بهم ارضهم قتلوا لغيره مم. كم واحد من مصر امن بسيدنا موسى في هذا الموقف ثلاثه كم ثلاثه ثلاثه س... ماذا ثلاثه من؟ الله اكبر اسلم راه فرعون طيب مؤمن ال فرعون لو في سوره الغافر لا سوره المؤمن وقال رجل آل يكتم ايمانهم ك... وسوف ناتي يعني لا. ان شاء الله لا. ثم وجاء رجل من أقصى المدينه يسعى يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فخرج هؤلاء هم الثلاثه القبط الوحيدين ال... الوحيدون الذين اسلموا بنبي الله ورسول الله وكريم الله موسى وخرج سيدنا موسى ببقيه بني إسرائيل الذين اسلموا له من ولذلك ولذلك لا يحزن الداعي إلى الله. هم سار كانوا مصريين؟ لا سحرة يقال أنهم كانوا من بني إسرائيل. بنى اسراير يعني كانوا بيتخيفهم ايضا آه, آه. لا آه. بحاول بس إسرائيل كانوا سبعين الأول. وصل إلى سبعين اليوم مع سيدنا مع سيدنا مع أخواته منذ منو عاو من سنة. نعم. وبعدين تكاثف أتمنى ألف خرجوا كلهم مع سيدنا موسى يعني ما الذي حدث بين سيدنا موسى وبين فرعون لما لم يحاكم فرعون بقضية القتل الرجل الذي وكزه فقاض عليه مثلا نقول أنه مرت عشر سنوات على قضية القتل وكان الدستور المصري في هذه الأسرة الثمين عشر يقول أن عقوبة القاتل تسقط بعد مرور عشر سنوات من القتل فلذلك قال فرعون ذروني أخطل موسى ذروني يقول للملأ للم... للحشيات التي حصلها أريد قانون استثنائي أختلق به الدستور وعطل به الدستور وعطل هذه المادة وأخطل موسى ثم أعود مرة أخرى فما أعطيه هذا الحق يا يعني فرعون بكل فرعونية هذه ما استطاع أن يغير الدستور أحترم القانون وما ارسل رجالا في الخفاء مثلا يروحون موسى مثلا يعني ما كان ما كان مكروه يوصل الى هذه الدرجه عجيب, عجيب. هذا انا أقول, اقول شوف من زعيم المنافقين عبد الله المن... ابي انا اتخيل في تخيل بسيط البعيد لو ان ابن ابي خرج وراء صحفيا صغيرا صغيرة. من بعض اهل الصحافه اهل الخير فيهم خير في يوم خيرهم كبير ولكن فيم ككل, ككل مهنه يعني لو رأى صحفيا صغيرا منافقا لقال عبد الله بن ربي باي, بأي, بأي اوراق اعتماد عينتموني انا زعيم المنافقين ما انا لا هذا انا بالنسبه لهذا انا بالنسبه لهذا الصف الاول الابتدائي نفاق ما وصلت للصف الرابع يا الله، أنا حقيقةً عنديش من نواقص فرعون يعني لم يقتل موسى لم يرسل خلفه ومن يقتلوه لم يمنعه أصلاً من دخول البلد ما منعه من خروج البلد أيضاً، في نقطة في نقطة، وعندهم من القوانين ما يصدق في, في نقطة مهمة، لما ربنا قال سيدنا موسى ولا تصنع على عينه، لا فرعون ولا اللي خلف فرعون بنقطة ثانية. يعني طب هذا, الدرس مستفى هذا درس مستفهام. شوف الأول ولا تصنع على عايمه خلاص. تسأل. يعني ليس لكثرة بطش فرعون وإنما لشدة إيمان سيدنا موسى ربّه. ووولحماية الله لعبد الله إن الله يدافع عن الذين آمن. إن الله يدافع مم. عن الذين آمن. رأي مش اللي طلع عليهم الحرام في ال للص في الصحراء هذا مالك وأقتولك. قال طول خذ من هذه ولا داعي للقتل. قال لا لابد في فتبقى صلى سجد الله صلى وسجد قال يا مغيث يا مغيث يا مغيث غسني. وجرس في التشهد لجح فارس زي من بعيد وبحربة طكل الرجل سبحان الله هذا من أنت قال أنا ملك من السماء الرابعة قلت يا مغيث فسمعنا قعقعة لابواب السماء الاولى يا الله مغيث الثانيه قعقعة لابواب قر... شوف المسافه بين السماء والارض دعوه مستجابه واحب ما يقول العبد لربه يا رب يقول لبيك عربي استجابت السماء من قبل رب العالمين لما استغاث لما استغاث والراجل قال له يا رسول الله ابني الوحيد الأعداء الاعداء وانا وامه نعمل ايه الأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة في قبل الفجر في نفس الليلة ما بيطرق وعنفقره لم يكون حطام الدنيا شيء في النوم أجير باليوم سبحان الله قطيع من الغنم والإبل والبقر إيه قبيل في وسط الليل رأيت الثلاثة تتسع وتتسع, وتتسع وتتسع في هذا الوقت كانت الحوقة شغالة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة وهذا تظن أن اللي مع الله سبحانه وتعالى خاف قالوا يا امام الحارث بن أسد المحاسبي الحارث المحاسبي هذا الله عنه كان فيه اسد يخيف القريه كلها فهو ينام على الباب على بابك قالوا يا امام على سبيل قال استحي من الله ان اخاف غيره عيب علي انا اقول الله, الله تعالى ما لكم هكذا ابن عباس ابن ترجمان القرآن حضر الامم خير فيه قال في أسد من البرية جهده ومتحدث و... و... تجوث في المدينه أين هو؟ في هذا الشعب ذهب إليه بخطا وإيدة ما أخذ؟ ورق. فرح ذلك الأسد وقال كلمتين الأسد للخلص بر وانصرف ماذا قال؟ قال يا ابن عباس ماذا قلت له؟ قال إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فعد من المكان الذي جئت منه فقال الناس وهل فهم الأسد منك؟ وهل خاف الأسد منه؟ قال: نحن قوم خفنا من الله فخوف الله منا المخلوقات وطوعنا وطوعها لنا الله آه. الله نحن <تصفيق> نحن قوم خفنا من الله, من الله. فخوف الله منا المخلوقات <تصفيق> وطوعها لنا فتصير تصير مطوعة ليه؟ لأن انت الكون كله في حالة من التوحيد فانت لو دخلت في قضية دعوتي لا تكن نغمة نشاز وإنما نغمة متناسقة مع تقدير الكون كله لله رب العالمين بارك الله فيك على هامش الجنيبي نعم سيدنا موسى خاص فخرج منها خائفه يترقب ذكر في البداية ولا مدبره ولا معقب لهول الموقف فأوجس في نفسه خيفة دي, دي, دي, دي, دي طبيعة نفسية طبيعة بشرية بس بس شوف اللي جاي أقوى ده ده ترى ترقي ترقي لك ليس سنا سنا هو النبي صلى الله عليه وسلم وصل له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ولذلك كان كل ما يستغفر كم مرة نات مارك. نات مارك أن يقول أن أستغفر إلى الله انه لا يغنى, وحل... لا يغنى على قلبي فاستاق رقص لي قال لك والرسل لا فلا اكون عبدا شكورا لا في محمد ابني العباد, درجات. العباد درجات. درجات فيه نوع من العباد ايمانهم يزيد ولا ينقص وفيه عباد يزيد وينقص وفيه عباد لا يزيد ولا ينقص وفيه بده ينقص ولا يزيد. <تصفيق> <تصفيق> <خرصنا فيش> <تصفيق> مش إيمان. <مم>. النوع الأول يزيد ولا ينقص. ال أمير في حاله من الزياد. اول أول شيء خرج منها خائفا يترق بعدين ولى مدبرا. بعدين عوجت في نفسي خيفة قال كلا إنما يا ربي هذه درجات إيه. آه جميل وخبرك من يعني طيب. الأول كان خائف جري ولم يجري ولا و... و... مدري ولا, ولا من وبعدين أوجس في لم و... يا يدركون إنما يا ربي شهدين ربي معك انا خاف من إيه سبحان الله فا الإيمان الذي يزيد ولا ينقص وفي مخلوقات إيمانهم لا يزيد ولا ينقص الملائكه على وسيرة واحدة لا يزولان. آه والله عبد سبحان الله, سبحان الله سبحانه وتعالى وسبحان الله سبحانه العوام اللي زينا كذا يزيد وينقص الإيمان يزيد, وينقص. يزيد وينقص بالطاعات وينقص بالمعاصي وسبحان الله الله ما جعل يومنا خيرا من أمسنا وجعل غدنا خيرا من يومنا هكذا عاد. يا بالمناسبة سلام صلواتكم إذا إذا إذا عترتنا فترت في الإيمان ماذا؟ إن ماذا ماذا؟ للقلوب إقبال الرسول فما تركنا أنا أشيع أن تعلم فيه. إن للقلوب إقبالا وإذبا ان للقلوب اقبالا وادبار اقبال يعني ايه احرماني ساعه عايز البرنامج ما يخلص عايز اسمع للشيخ عايز خبطه الجمعه فطول شويه عايز اعدل وقت اصلي جزئين عايز اقوم بالليل اصلي عايز اقعد عايز افتح بيت للخطب يبقى يعني ايه حال اقبال خلاص نعم وبعدين له ادبار قال صلى الله أقبلت اقبلت فتنثروا واذا ادبرت فادرسوا لا تطلع على لا تدخل على خديجه بنت دخل مم. ما هذا الحبل قال حبل زينب قال اي زينب اي زينب أي زينب اي والله قال زينب زوجة عبد الله بن مسعود قال ما هذا قال تربطه في ضفيرتها بالليل وبعد الصلاة كده بالليل في المسجد النبوي سبحان الله فلما تي تنام الحبل يشدها قال لا اذا نام احدكم فلينام فربما يدعو لنفسه فيعدوا عليها لا. <مس> تدخل والله ما استطعت. الله ما مات. سامحه. حتى فا إذا كان طبيبا طبعا. فرعون ترك بني إسرائيل بسهولة مع سيدنا موسى. لا، هم تركوه. ما الذي هذا؟ لا، طبعا. بني إسرائيل لا تعيهم الرحيل. طيب، عملوا اجتماع كبارهم طفيف نخرج مع خليل الله موسى ده هو أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذب؟ لا لن أرسل معك. أنت تأخذ تعمل عليها ثورة شعبية، تفرغ البلد من خدمتنا. فيوم في مناسب عندهم كده فاتفقت نساءهم نساء بني اسرائيل على الذهاب لمن تعمل عندها من المصريات تقول لها عندنا عرس في الغد وحفله وعيد بالنسبه بني اسرائيل يعني <توى <توى> بس المجوهرات جوهرات المصريين بطريقتهم يعني كانوا عايزين خدمه ياخدوا من فيها بده يشيلوا من صندوقه ويعطي بني اسرائيل قالوا احنا خدمنا الناس دول مجانا سنوات طويلة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 وهم ماشيين فوجئ بلغ المخابرات والعيون من فرعون الحب بن إسرائيل خرب مع موسى كان الجيش في حالة تعبئة لأن كان فرعون يتوقع أن تقع فتنة منهم فلا بد بد أن يضرب بيد الحديد فسيدنا موسى أخذ ال ال إسرائيل واتجه نحو ارض أرض الشام الله الله فلسطين هذه المنطقة نح سيناء هم كانوا عند تقريبا عند عين شمس في المنطقة. عند عند شمس بالظبط كده في منطقه شرق القاهره نستطيع نقول عشان نقربها لل... للاخوه العرب وال... والمصريين وغيرهم يعني فتوا جهه هناك تقريبا خليج السويس في منطقه دي في البحر هما عايزين يعبروا المهم عند البحر لاحظ قضيهم بسرعه بين يعني اخر جندي من بني إسرائيل وبين فرعون والقيادة العسكرية المصرية مسافة قليل خلية جدا. هنا فيدركونه قال أصحاب موسى إننا لم بدّ ركونه. هم بن بنوا إسرائيل آمنوا بسيدنا موسى. كلهم آمنوا. كلهم, كلهم آمن. آمنوا. من بعدها هو الخلاص فقط. بس هو الدين القائم صاح الصواب هذا نبي. لا ما انت ما تشوف ايه اللي حصل بعد كده طيب انت عارف ان بس هو مجرد يتخلصوا من ايه من من رقبه العبوديه من رقبه الخبال هيك العذ بالله تمام ف يا موسى ان لم يدركوك خلاص ادي فرعون بينه وبينهم خفوات ان لم يدركوك قال كلا ان معي يا ربي ساهد يعني سبحان الله العظيم انا اقول لك ان اقول لك ان فرعون وعلى فرعن. على مرمى البصر هنا. لما يستيقص الرسل ولما يستيقص اي انسان وتدلهم الخطوب ويضغم الليل لابد ان الفجر اتي اذا بالامر الالهي لكريم الله موسى اضرب بعصاك البحر المشكرة عصيب عصيبنا موسى هذه الخليج هذا اضرب بعصاك البحر المفاجئة التي تحدث فالفلق البحر الفلق عن ايه عن اثنى عشر جسره اثنى عشر جسر اثناشر جسر جنب بعض مم. لان قبائل بني اسرائيل كانت اثنى عشر وكذا وقطعناهم اثنى عشرات اثباطا تمام، هم, هم القبائل وجعل الله عز وجل لكل جسر حواجز زجاجية حتى ترى كل فرقة الفرقة الاخرى حتى لا فت في عبضهم ان القبيلة الاخرى قد غرقت سبحان الله العظيم البعض. يرى بعضهم البعض يرى بعضهم البعض يقال بعض التفسير ان فيه قوى او سببيه او نوافل او ان حواجز زجاجية لانه قال يا موسى الفريق الناشئ مع كريم يا موسى ما الذي يضمن لنا ان القبر فاذا فتحت هذه الجسور الاثنى عشر على بعضها سبحان الله وكان سبحان الله الماء من هنا مرتفع ومثانه مرتفع فطار كله فرق من, من التطوض التطوض العظيم ولذلك سبحان الله العظيم يقال ان المكان الذي طلعت عليه الشمس مرة واحدة لم تطلع لا من قبل ولا من بعد على هذه الجسور الابن لا طلعت عليه من قبل ولم بعد أرض وانتهت بعدها ويعني ظهر قاع الخليج لا جسور, جسور فوقها جسور هكذا. بحيث انهم ساروا بدواب ونعالهم مثلت ما مثلوا بالماء يعني تجمد الماء ام صنع الجسور هو الله عز وجل الذي يراقب خ... يعني النار الذي كانت تحرق أوقف الله احراقها لكريم لخليل <تصفيق> الله لخليل لا ماع منها الخصي والماء الذي يغرق أوقف الله سبحانه وتعالى ان يغرق موسى صغيرا وان يغرق موسى كبيرا وان يغرق موسى وفي السفينة مع قدر كما السماء فلقي لأن الخلق هو الله والقادر هو الله، لكن قلت حتى عبروا فخاف موسى أن البحر الذي سكن هذا سوف ياتي فرعون ليلحق به، فأراد أن يضرب البحر مرة أخرى، فقال له رب اترك البحر رهوا واتركه هادئا كما هو. أنا الذي أمرك ولا تأتمر من عندنا. ااا الله. اترك البحر انت بس. أنت بس تعمل فيها أنا. أنت تضعف عقلك. خدك خدك. لا لا تعمل بعقلك عند الشعنة. وقاف عند الكلام. اترك البحر رافع خلاص. راهو نيانه. ساكنا. كما هو. راهو ما الله المهم. دخل سرعوا. ظن أن هذه الجسور إيه؟ فلما وصل آخر قدم من من بني إسرائيل على الشط الآخر انهارت الجسور. يا الله، إن الذي أمرناه هو الله. الله، آه آه. الله. قصص القرآن عقيدة ابن عقيدة. هذه تقول عقيدة. مايتم ما مع... لا, لا, لا, لا انت مع الله، انت مع الله. سبحان الله العظيم الدلعي. الحسن أصحب البصر كذا جاء جلّت الدس. فراح جيت. همس في أذنه كلمة. قالوا فما سك حبوته؟ يعني كان محتبي، محتبي. نعم. عمر الجيردي كده ومسك دوام. وأكمل الدرس، فما قال يا قلب منتظره بعد نهاية الدرس. آه، النبى قد مات منذ رحلات فسوف نغسله ونصلي عليه صلاة الجناز. يعني ألي أليست هذه شدة في القلب مثلا حياة؟ الأمور الحياتية هذا هذا هذا, هذا... هذا ربط على القلوب، فربطنا على قلبها لتكون من المحبين. من لم يربط على قلبه ليس من المؤمن. ابن تيمية رضي الله عنه طرق الباب. فخرج ابنه فتح قال ابتي جند السلطان وفي ايديهم السيوف مشرعه قال يا بني ابوك اهول من ان يقتل في سبيل الدركسي نعم مين ابن تيميه جره اهول من ان يقتل في سبيل يعني اقل من يعني تفكر ان ابوك يعني كبار يعني لو اولاد ابن تيميه اه رجل بره عليه ربنا نعم نعم نعم طيب هنا سيدنا موسى اذا شاهد غرق فرعون لسه احنا جينا عندنا هن هنا البحر رجع الى طبيعته خلاص طيب. بدأ الماء يدخل في ثم فرعون بدأ نزل فرعون وجنوده بدأ وهمان... فرص. فرص. لا نريد الثلوث ان, إن فرعون وهمان وجنوده كل الفريق ده, كله كله, ده كله. كله. كله كله سبحان الله نعم. فلما دخلوا بدأ الغرق يلاحقوا بدأ الامواج تعلو بدأ الماء يدخل في ثم فرعون ادرك انه لا محالة ميت قل امنت بالذي بي امنت به بني اسرائيل مش امنت بالله بالعجيب. أمنتوا بالخير مما مما سبحان الله كبر عجيب. سبحان الله العظيم. والآن وقال... آه... وقد عصيت استفهم استنكاري يعني. عل آه... الآن ذي الآن تؤمن وقد عصيت وكنت قبل من كافر هل أنت تسلم ما ينفع هذا الايمان لا لا هو ايمان ايمان, ليس إيمان لا, لا إيمان ده ايمان لثاني وليس ايمانا قلبيا هل ادرك فرعون هنا ان كل هذه الامور تمت برعايه الله الذي دا عليه موسى أدرك؟ ادرك لكن لكن لكن ما امن وما قلب لا لا امنت بالله امنت بربنا انت بالذي امنت به بنو اسرائيل الان وقد عصيت يقول جبريل عليه السلام يا رسول الله لو رايتني فأنا أدس الماء في سم فرعون قبل أن تدركه رحمة الله غيرة على الله سبحانه مرة ثانية سيدنا جبريل يقول يا رسول الله أنا كنت موجود في النافذة بتاع فرعون ده نعم سبحان الله يقول ما قال آمنت وده خاف جبريل غيرة على الله أن أن تدرك رحمة الله جبريل فرعون فكان يأخذ الماء ويضعه في سم فرعون يسارع بإغرائه حتى, حتى لا يدخل ولا حتى لا يدخل سبحان غيرة هذه غيرة هذه الغيرة المستحبة ان تغار على حرمات الله ياخذ الواحد يسب ابوك او يسب عمك او ابو زوجتك تثور وتثور ولا تسكن فما بالك بمن يدعي الالوهيه مع الله لان جبريل دخل على فرعون مره عندما قال انا ربكم الاعلى قال, قال له يا ايها الملك لو انك اشتريت عابدا من حر مالك فامرته فلم ياتمر ونهيته فلم ينتهي ماذا تصنع به قال اغرقه قال تغرقه قال نعم اغرقه, أغرقه. فلما, فرعون في فلما بعد سنوات لما اوشك الفرعون على الغرق جاءه جبريل قال اما علمت ان العبد الذي اشتريته من حر مالك لو عصاك اغرقته هكذا صنعت بنفسك هذا حكمه على نفسه و حكمه على نفسه سبحان الله لا اله الا الله الان وقد عصيت المهم لما هل هنالك ملمح في القراءه الصوتيه الآن انا وقد عصيت لا لماذا لان لان طال بعدك في الضلاله واغراقك في الضلاله فجاء المد ها هنا على غير انه ايه امتد في الضلاله نمد له في العذاب مجدا فالان أنت فين امام سيدنا هود اربعين سنه معاك يقول لك قر... ظل <تصفيق> سيدنا موسى أربعين سنة في مصر لا إليه الله تمدة قصيرة طول عمر أربعين سنة فعمل لك أنتخال واحد. هو عمر. قال ألا من ربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك السنين لا يعني سيدنا موسى من سن لأربعين لسن ثمين سنة وهو أجعل في العالم يا مش مثلا دعاهم يومين ثلاثة سنة أربعين سنة صحيح يا موقف الصحر هذا بعد ما صال وجل في مصر هجوة ليس بمنجرد عبدالله لا لا لا لا لا لا, لا. القضايا خادت هذا الوقت كله. يعني ظل موسى يدعوهم الى الله على مدى أربعين عاما كما تقول بعض كتب السير نعم يعني اسمعنا نعود للخلف نعود قليلا للخلف. نعود. يعني حينما قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربنا يعني نذكر الشيء بالشيء واذكر ونحن نتدرس مع صدراتكم موقف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا ابو بكر في الهجرة مرسل قديم هو قال إن الله معنا وسيدنا موسى قال كبل إن معي يا ربي آآ آآ آآ آآ سيدنا محمد ما قال إن معنا الله أو موسى ما قال إن الله معنا قلنا إن هذا يمثل حال المخاطب يعني أقول لك المخاطب يعني أقول لك. أبو بكر سيد سيدنا أبو بكر مش تقولون في البلاغة مراعاة مقتضى الحال. فهذا البلاغة مراعاة مقتضى الحال. وتعرفها <تصفيق> عن كل شيء. صحيح صحيح. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يكلم أقوى وأعظم الناس إيمانا بعده وهو أبو بكر عليه رضوان الله. و بكر عندما يذكر له لفظ الجلال يهدأ حالا ويحنى بالا وينشرح صدره ويوضأ قلبه. صحيح. فقال له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا يا رسول الله قال يا أبا بكر ما رأيك ما ظنك باثنين الله, الله الثلاثم لا تحسن إن الله معنا. معنا إن الله معنا فقدم لفظ الجلاله على لفظ النعي صحيح المخاطبين عند سيدنا موسى أو المخاطبون عند كريم الله من أعتى خلق الله وأسوأ خلق الله وأبعد الناس عن طريق الله وهم من اسرائيل نعم بعدما والله ان الله ما إن الله ما ما ما ما ما ما الأول يا ما ما ما الأول ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما رأوا ما ما ما ما ما ما ما شيء ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما أول ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما يعكفون على أصنام الله خلاص؟ قل يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم أليها يا لطيف يا الله. الله وقد رأوا ما رأوا قال يهودين من علي ابن أبي طالب ما كنتم قد دفنتم نبيكم بعد وشجرتم في أمر الخلافة في سخيفة بن سعيد أول لسا من نبي لسا من بعض وانتوا أعطوا من الخليفة من الأنصار ومن الهاجرين قال وأنتم ما جفت أقدامكم من من بلد البحر بعض فقلت يا موسى اجعل لنا إلها كما له أداف <تصفيق> جميل هذه <.ها دي> بتلك <تصفيق> واحدة بواحدة أول معبره قال يا موسى قال إن هؤلاء متبروا منهم فيه وضاطلهم <تصفيق> هذا هلاك, هلاك, هلاك سبحان الله يعني أبريكم ربا يعني يعني, يعني تستأذنوا من النبي الذي أتيكم بالتوحيد عن تعبدوا وأصنامه كان, كان في هذه اللحظة معذرة أرسل عليه الألواح الكتاب كالنور. لا لسه كلامه ما نزل عليه ماذا يبلغهم ما شر ما شيء قولوا لا إله إلا الله فقط لا يعبأ عديم الله واحدة المهم أول ما عبروا واستقروا واعد رب العباد موسى ثلاثين ليلة أن يلقه على ج جبل... يذهب إلى جبل الطور ل ل ل, ل... لتلقي الألواح ي... يذهب إلى الجبل بعد ثلاثين ليلة آه. صام كريم الله موسى على مدى هذه الثلاثين شهرا شهر م. فلما وجد أن, أن أن أن يعني آخر يوم رائحة رائحة من الصيام فأكل عشراً من الأرض فقالت الملائكة يا كريم الله كنا نشم من ثمرة رائحة مسك تفين رائحة جميلة أكل لا خلوه فنصائم حمد الله من رائحة مسك سبحان الله فالمهم أنظره الله عشرة أخرى يصن فيها وعادنا موسى ثلاثين ليلة ثم أثممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة لهب للتكريم بتلقي الألواح لأنه لا يوحى إليه عن طريق نعم، وقف عند الجبل وقال شفاك طلب يا ربي أنعمت علي بأنكلمتني يا رب انت كريم ارني انظر اليك أنظر إليك ضعفية قدره من عندك تستطيع عيناي البشريتين البشريتين ان تراني قال لن تراني ولن تفيد الايه تمشي على الحلا والابديه والمستقبل لن تراني ولا مش لم تران لا, لا, لا ولكن انظر الى الجبل اقناع فرا استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صائقة فوجئ سيدنا موسى أن الله عز وجل لما يعني يعني سبحانه وتعالى شيء من, من, من, من نور إلهي سبحان الله ظهر للجبل أو القدرة الإلهية سبحان الله العظيم إذا بالجبل يصير رمادا أو ساق الجبل في الأرض أخذته الصاعقة خير موسى صاحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أدبه يقول لا تفوضوا أو لا, لا لا تخيروا بين الأنبياء فأول من يشق عنه القبر نبيكم ولا فخر فأجد موسى تحت العرش آخذا بقوائمه فلا أدري صعقة في من صعقت أم كفاه الله الصعقة الأولى مطول هو للإنسان صعة واحدة صعة واحدة فصعق من في السماوات والارض ثم نفقه الاخرى فاذا هم قيام ينظرون فهو الرسول من ادبه يقول انا لا ادري هو يعني صعق فيمن صعق و ان الله كفى بالصعقه الاولى و هذا ادب خر موسى الصعقه فلما أفاق قال سبحانك سبحانك ما معنى سبحانك يا رب أصف اصفك بكل كمال و عن كل نقص هذا كلمة سبحان الله اسم اسمه فالم موضوع لا اسمه فالم موضوع اسم فالم موضوع اصفك بكل كمال وانزيهك عن, كل عن كلنا سبحانك اني توبت اليك من ماذا بانني تطاولت وطلبت ان اراتك فيها توبة اي نبي من الانبياء اخير يوم يجمع الله الرسل لا فيقول ماذا اجبتم يعني اعظم الرسل عارفين الاجابه هل كل نبي راح للجماعة عارف اجابة بتاعتهم ولا لا قال لي ماذا اجبته قالوا ما. سبحان داعي الملل لا بد لا لا. لماذا لان وقفه يوم القيامة تنسي ابراهيم الخله وتنسي اسماعيل الصديقيه وتنسي موسى انه كريم الله حتى يقول لست لها لست لها اذهبوا الى فلان اذهبوا إلى قرى سبحان الله يقول لطلع. ابراهيم يا ربي لا اسالك عن اسماعيل ابني وموسى قل لا اسالك عن هارون اخي وعيسى قل لا اسالك عن مريم امي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب أمتي يا أمتي. آه. ليس رب أمتي إذا قال له رب ولا سوف يعطيك ربك فترضى ترضى قال لن نسيئك في أمتك أبدا يا محمد المهم إذا بالألواح تلقى بسيدنا موسى على الجبل هل في وصف هذه الوح أوراق مثلا لا يقال إنها كانت الوح من زمرد والوح, <تصفيق> والوح. يعني صرح صرح المفسرون فيها قال لكن فيها الوح فيها كلام كلام لفظي نزلت هكذا هكذا فيها تفسد كل شيء التوراة التوراة الله مرة واحدة دفعة واحدة دفعة واحدة خفيرة على الروص العارف لا تقتل لا تشهد زورا لا تنظر إلى حديقة جارك لا تظلم الناس أضرب بني إسرائيل الآن ياخذ أرض الناس ويأخذ ويضرب الناس <تصفيق> ويأخذ الناس وينظر الى حريفة المجال وينظر ويسلع ويعرر الناس ويعرض سبحان الله وينظر وينشر الفساد في الأرض هذه التوراة والمنازلة الوصية العشر الوصية العشر, العشر فأخذها سيدنا موسى وما أعجلك عن قومك يا موسى إيه اللي خلت ثلاثين يوم رب قالهم أولئي على أثر وعجلت أولئك ربي لطردها حصلت مشكلة موسى السامري مين موسى السامري هذا مم. كتب التفسير تقول ان موسى السامري هذا رباه جبريل رباه جبريل اه يعني انا, أنا اتحفظ على هذا القول تماما يعني, يعني يقولوا موسى الذي رباه فرعون مسلم وموسى الذي رباه جبريل كافر يعني كافر حتى يعني ادعى بيت شعر يعني فعلي فعلي. طبعا لا ف للخلق في سهم الايات هو مش السامري ده المسيخ الدجال لا لا لا لا لا لا, مم. لا. مم. يحنا الصناعة ف... لا يعني مو من لا لا لا لا لا مش مش ده مش دي صفة المسيح موسى السامري ادعم فع هو لما رجع سيدنا موسى غضبان اسفه على على الذي حدث هناك حدث وجد أنهما هو ايه العبد العيسى الذهب ما الذي صنعه السامري أو السامري يا جماعة انت بين اسرائيل السرقة حلال ام حرام هذا غيره من الشركة؟ آه، تأخذ من فلسطين كأربعة 13 بالمائة؟ فريدي أربعة عشر جابه؟ تسعة جاي. جاب بعض الدنيا نجي الصا في <تضر Period differences> لا لا بنا ن مش قرارنا نغير فيه؟ هم الأهلة. فيه. فهذا كات أسمع مو بيع هما المهم، مو السامري لي سألام. حلال ام حرام؟ لا حرام. طب الذهب اللي اخذناه من المصريين يجوز لا لا يجوز عملهم عيد هما لسه الجينات والكروموسومات الاسرائيليه الداخليه تحمل الى عيد لابيس ما عيد لابيس هذا اللي كان بيعبده فرعون لا حول ولا قوه الا بالله وعندهم الدافع يجعل لنا الها مستعدين <تصفيق> لهذا بعدين فاخر يعني ارادوا ان يتوبوا من السرقه فوقع في الشرك <تصفيق> يعني <ديك حلعة> ما. <تصفيق> <تصفيق> ما. فإيه أخرج لهم عدا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي فنسيا موسى أن يأخذ إلهه معه وذهب إليه هناك مع أنه هنا يا لطيف يا لطيف من موسى السامري الذي ظهر فجأة هكذا ولم يكن له تمهيد لا يبدو عالم من علماء أو ليه لأنه عمل العيد وجعله الشمال وجنوبه عمله اتجاه التجويف من الداخل بشئة الريح لما يدخل من الدبر من الفتحة يطلع صوت خوار صوت عيد تماما سبحان الله العظيم هذا فعل استحر الكلام هم يبدوا كانوا قائمين على هذا على هذا هذه فجسد له خوار قال هذا إلهكم وإله موسى هو ما أسلم بسيدنا مو... ما أمن بسيدنا موسى بعد كإيمان البقية هم يعرفونه على فوق المهم واحد منهم سبحان بس اظهر كفره من البداية طيب طب لما صنع عليك وسجدوا له رجع موسى ربنا أول ما ذهب فزمنا لاخي نهار وكان استخلفه على, على القوم لابقاءه في قومه وأصلح ولا تتبع سمير الايه انفسدي وبعدين قال له ألا تتبعني فعصيت امري مش انت تخبرني تقول لي واخذ براسه وبالاحياله سبحان الله فقال طب ليه انت تركتهم هكذا مش انت خبرتهم عشان ارجع بسرعه هل يعني ما الذي جعل سيدنا هارون يبطئ او لا يبلغ سيدنا موسى بحاله هارون ان يترك بني اسرائيل وبني وحد اسرائيل وحدهم يضلوا اكثر واكثر ده بده لهم من ضابط ده مع وجود سيدنا هارون النبي الرسول وعبد العيد ومن لا تركهم ما كان له موقف حيال صناعه حاول يحاول ان يوقفهم لكن ما استطاع ما استطع كان رقيق جدا هو كان رقيق يعني م. مهذب وبنشأنه لا يدفع معه المهذب لا بد من عصا غليضة لا بد لا بد سبحان الله لا يا أخ إذا حتى في حتى في البيوت العبد الملك بن مروان ينادي على خادمه يا غلام يا غلام قلت خارج يا غلام أسود رافع عن عقيرته قال ما لكم كلما أردت أن أنام قلت يا غلام كلما أردت أن أسرق قلت على السريح الغلام على نام الغلام فالفنقس عند مدرك رأسه فانتظر الحاضن أن يرفع رأسه بقطع رقبته فرفع رأسه مبتسما وقال إن حسنة أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم وإن ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم ولا يمكن بنا أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق الخدم طبعا حكمة بالغة حكمة بالغة تعالى إلى الإيه تعالى إلى الآيات هو سيدنا موسى عتب أخاهه أخاه فرع الله سبحانه صنع بالسامري آه موسى السامري رح أخذ العيد سيدنا موسى أول شيء حرق عشان ينتهي هذا الموضوع تمام نعم نعم لان سفنه إيه في اليوم نفسه لأنه حرقنا ثم لان سفنه في اليوم نفسه خرط أنت تصاب بمرض ان تقول لا مثل ما حدش يضع ايده على على جلدي وتركه وحيدا في الصحراء هذا عقابه وانتهت بذلك اول مصيبه او اول فشل في الامتحان لبني اسرائيل وانتهت قصه السامري عند هذا الحديث مات. مات. مات خلاص م. ناتي للالواح هو هو القى الالواح القرانها تكسرت فاخذ الالواح وفي نسختها هدى النسخة يقال يقول بعض العلماء ان دي مش النسخة الاصليه ولما اخذ النسخة الاصلية ورجع بها معذرة هل هل ابن موسى يعني يخرج من طور النبوة ويلقي الالواح هكذا هذا تفرخ وجد مصيبة الشرك الذي حاول ان يعالجه على مدى اربعين سنة فشلوا ورسموا في اول امتحان فلما اخذ الالواح قال اخذوا الالواح قالوا لا ماذا يسمع إذا برب الإعباس سبحانه وتعالى نتقى فوقهم الجبل ماذا يصنع عند نتقى الجبل أي واحد قصير ونواصل الاستماع. فأنا تكون الكرام مستمعين الأعزاء فلطة ونعود كونوا معنا صفوة الصفوة سيدنا الكرام ومتابعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مره اخرى ومعنا نرحب بداني التميمي الكبير فضلت الشيخ الاستاذ الدكتور من عبد الكافي مرحبا بصدركم بحضرتكم. بحضرتكم. بحضرتكم. يعني دعني قبل نفض جبل نعود للخلف قليل يعني هو ربنا سبحانه وتعالى قال في ايات في تسع ايات الى فرعون وملئه وقومه بحضرتكم. بحضرتكم. تسع ايات ما, ما المقصود بتسع ايات جميل, فرعون؟ جميل. تعال الى سوره الاعراف على بركه الله بحضرتكم. بحضرتكم. في عندك سبع ايات ويضف إليها اليد والعاصر يبقى طيب طيب كان سبعة ثالثنين شاطر الحسن اليد والعاصر أولا سيدنا موسى كان يهدئ من روع بني إسرائيل <تصفيق> هو قالوا وذينا من قبل أن تأفينا ومن بعد ما جئتنا إحنا مظلمين في مصر من قبل وصولك ومن بعد وصولك <تصفيق> <تصفيق> نعم. <نا> من قبل رسالة ومن بعد رسالة فصبرهم قال عسى ربكم أن يهدك عدوكم سبحان الله كان قبل الغرق مم. ويستخدفكم في الأرض فينظر كيف تعملوا عملوا ايه فشلوا في كل امتحان دخلوا فيه سبحان سبحانه ولقد أخذنا آلة العونة بالسنين أول شيء الجد اجدبت أرض مصر سنوات ما في زراعة أخر جد أول كان علينا سيدنا يوسف الجدب كان خارج مصر تمام الجابة الجابة. بالاعمال السريه يضل على الزلازل ولولا البهائم إذا, إذا, إذا عملت أمتي بالفاحشة وأظهروا بها انه منع من السماء ولولا البهائم لم يرزقنا <تصفيق> سبحان الله لولا ان في عباد لله خشع وصبيان رضع وبهاء صيام رضع فضبا العذاب علينا صب سبحان <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولقد أخذنا ألف فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكروا يعني سبحان الله إن تلام حتى يرجعون على وعصب على وعصب على وعصب سبحان الله فإذا جاءتهم الحسنة يعني إن إن أثمرت الأشجار والاستثمار والمحاصيل قالوا لنا هذه لما شهدنا ده بالعلم ده قانون الري بنظريات الهندسة هندسة زراعية هندسة وراثية المعامل المهندسين سبحان لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه انت وش شو أنت اللي خليتوه ولا اخواتي الله نعم هو ده البلد في داهيه تمام المسلمين يقطع... دول اه نفس القضيه يا الطير الطيره طير يعني الطيره تشاء ذاك قال صلى الله وسلم اذا تشاء تطير احد واخد كده يعني لا طيارتها في اللهم ما ان الطيره لا طير ان طيرك ولا خير ان خيرك ولا اله غيرك اذا تصاحب العبد يقول اللهم لا طير الا لا طيرك صحيح. ولا خير إلا, الا خيرك ولا, إلا غيرك راي... إلا... ولا اله غيرك ولا غيرك خلاص فكان العرب لما يطبع من ال... البيت إله, اله غيرك لا, لا غيرك. إله, إله, إله, اله غيرك, غيرك. اللهم الله. لما, لما لما ما هو سيدنا الشافعي دخلت عليه المرأة المراه فاحنا لا لا المراه فقال الله عز وجل ان يشفيك يشفيك ولو يعني يهلكك فقال الله اللهم بلسانها لا بقلبها قالوا ماذا يا امان قالوا الشفا كانه لسه هو, هو يشفي سبحان الله في ناس لا حول الله لا حول ولا قوة إلا بالله حول ده لا حول فعلا. الله يعني الله. الحول هو هي القوه والقدرة لا حول الا حول الله ولا قوة الا قوة لا حول لله ينزع الله. الله. لا إلا. ماذا ينبغي عمله او قوله في هذه نقول نستغفر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 من الغبي ماشي من ناحيه اليمين اللي اسمه السامح تعذر الله ويسامح يتفاءل يتفاءل ماشي من ناحيه الشمال قال صلى الله عليه الصلاه اكن الطيره على ماكناتها خلوا الطير على مكانها او على وك في حديث م. م. وخد على وكناتها وقد ارسلي والطير وكناتها بمنجرده مقيد نعم نعم مني السامح والبارح حاولنا نشوف الهدد يقول لا لا لا ده من الهد فلاش ده نشوف الغراب يقول لا لا لا الغراب ده يا... غراب البين غراب البين فاا سبحان الله وال وال الشباب عندنا يقول لك ايه؟ أمسك الخشب فتش... مش عارف إنت تقصود لا حاولنا خذ هذا هذا هبل ده بعدين يبحث عن خشب هذا ظهر الله نعسقونه هذا هذا خطأ لأن لأن الفراعين كانوا يعتبروا أن الشيطان يسكن في لي الشيطان يسكن في الخشب انا مازمش كده يا جماعه خلاص انت ايه هلا ماذا نقول في حتى لا نحصد مثلا الله ما شاء الله على الا ما شاء الله دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا لله شكرا بالله زمن الزمن ما شاء الله لا قوه الا الله. <تصفيق> الله اكبر او تقول ما شاء الله تبارك الله تبارك تبارك تبارك الله. تبارك الله الله <تعليم> لابد لابد لابد لهذا الشخص ما شاء الله فالطيارب ألا إنما طائرهم عند الله الجد الـ الـ الـ الـ الـ القحط أول خرص ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين شوف طيب. لا تقول لي إيدك ولا يقول للعاصم أقول لي قلبها فأرسلنا عليهم الطوفان إذا نعم. بمصر الميد يغرقها نعم. حتى دخلت المياه إلى البيوت وخرب ما في البيوت من متاع و اقوات كله هذه اول ايه آه تاني آه آية, ايه سبحان الله والجراد الجراد جاء فمسح كل المزروعات اللي في ايه لان الطفل لما جاء حدث بعدها ايه نبات للزراعه جاء الجراد راح وقتل اخر للزراعه كلها ما, قبل أخر... ما, استفادوا ما استفادوا منها الجراد وراء الجراد والقمل اما ان القمة اللي هو سوس الحبوب القمة الحشرة او القمة اللي هو اللي معروفة وانا اميله الى هذا لان ده عزم ده والاقضى مضازعهم حشرة الرأس حشرة الرأس امتلأت في الشعب كله الشعب كله عنده قمل لا لا لا تذب بحموم استعمام ولا حمد قمل مأمور شربوا شربوا قمل مأمور الهيا ان يعذف هؤلاء الشباب لقمل لان انت عظيم طب خذ قمل هذه من جنود الله طبعا قم يا ابن آدم، <تصفيق> قال عليه رضي الله عنه، تقلقك بقى، وتنكنك عرقه، وتميتك شرقه، وتخرج من مخرج البول مرتين ثم تتكبر على خلف الله، سعيد صحيح؟ عيب ولا عيب؟ صحيح سبحان الله يدبره والجراد والقمر والبصاعة. الضفادع الضفادع الضغط على ما سبحان الله اللي احنا شايفين هذه سبحان الله كثرت و... اصطنع ماذا الضفادع لا كثرت الضفادع حتى إذا جلس القوم يتحدثون قفزت الضفادع قفزت في الفم يا لطيف يا لطيف وبعدين جاء يا الشر يجد الضفادع إلى آخر بتاع ياكل يجد الطباخين عند فرعوا يحصن مطابخ وعشان فرعوا أول ما يأكله الضفادع تخس تدخل سبحان الله يا لطيف ولعن الله الرب الضفادع والدم يشرب ودمائه تحول دما الطعام اللي ببوخ يتحول الى دم سلم يا رب آه. كل كل كل البيوت انا ذاك كله بيوت القبط في مصر بهذا الشكل تحديدا بيوت القبط نعم لا بنس امنوا على الاول الله سمع فتح لهم الباب لان القبط ما امنوا ما امنوا ايات المصريين ما الذي في مصر في هذا الوقت كان فرعون والله رب العالمين يعني, يعني, يعني إن وكم مصري فرعون مصري لا لا لا هذا لم يكن الحمد لله <تصفيق> <تصفيق> فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين مش فاستخف قوما فاطعوه سبحان الله نعم. ولما وقع عليهم الرجس هذا العذاب يعني هذا العذاب دي قالوا يا موسى أدع لنا ربك بمعاه إذا عندك إذا إنك شفت عنا الرجس لنؤمن النلاك ونرسلنا معك بنى إسرائيل. هذا سام. المصريون يقولون هذا لك. انت بس تشير مسكت الضفادع دي والدم ب العدم وراء كل آية يذهب ويقول نفس الكلام. تبى تشير الضفادع وإذا ربك شير عنهم الضفاضة اختفى الضفاضة إذا عنهم الدم دم فيه دم. يا رب كل سيدنا موسى ارسل الى مصر ايضا ام الى بني اسرائيل خاصه لا ارسلها مصر الى مصر فرعون. الى فرعون وملئه ايضا للمصريين طبعا. طبعا. طبعا. طبعا طبعا طبعا يعني معقول هي خصنا بني اسرائيل فقط ما امن لبني اسرائيل اصلا طبعا يعني مش يعني معقوله هم انحرفوا يا الله لو دخلوا دي من كانوا صح تمام يعني فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. رجع الكلام. عاد فلان. وما ينكث؟ فعندما ينكث على نفسه سبحان الله العظيم صحيح. فانتقمنا منهم. الله يقول بلفظ عظمة. فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وورثنا القوم الذين كانوا يصدعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك حسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان أصنع فرعون وقومه وما كانوا نعرشون انتهت بس يعني ربما تكون هذه ثماني آيات ال اليد والعصى والجد أو القح والطفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص ونقص الثمراء بكذا إيه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 لكن آه آه لا قناه لا قناه الخليج ولا لما خرجوا استق... وصلوا الى اين الى قرطبه لا استقروا هناك عند نحن. هذه الارض المقدسه بيها. هم يقولون هذا من النيل والفرات هذه يعني اذا لها صره في دياناتهم ما, ما عندهم عن احنا جعلنا 400 سنة في مصر لا. من زمن يوسف لزمن موسى يبقى مصر سنة. وراحوا قعدوا في العراق كم سنه غلبنا احنا من النيل للفرات وذاك عاملين ايه العلم خطين ازرقين ادي النيل وادي الفرات والنجمة وسطى هذه ارضها اديها ويشبعوا ابنائهم بهذا الفكر ونحن بما نشبع ابنائنا دولة تقوم على عقيدة لا تستطيع ان تحاربها الا بعقيدتها فدي الكلام يا ساده مشاهدينا وودوها يعني هم يسمعوننا ويروننا دولة, دولة تقوم على عقيدة اسمها اسرائيل الجد الابتدنا يعقوب اسمه ايه اسرائيل فافره الدوله ايه دولة يعقوب دولة ايه دولة دولة أمين. دولة أمين. دولة دولة ملمح ايه هنا ملمح ديني ولا ملمح دين كيف تقاتل قوما يقوم. هذه عقيدتهم هذه عقيدتهم من غير عقيدة وتقسم لانت الاسلام الوديل هذا ليست سياسة و... لا دي. دين. دين. دين. يقول صهيونية وسياسية مفاوضات ومباحثات <تصفيق> ما جخل الدين في هذا م. الموضوع سبحان الله العظيم يعني وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولدعلن علوة كبيرة فاذا جاء وعد الهما بعثنا عليكم عبادة بنيا ولباسا الى اخر رسولة الاسرائي في الربع الاخير ثم قلنا من بعده لبني اسرائيل اسكونوا الارض مش اسكونوا ارضا بني شيء ليس لات لهم ارض اللفظ اللغ... اللغة ويجازة بدنا نهتبه له صحيح التعارف للعموم والسمو ليس للتخصيص والتحديد لا لا اهبطوا مصرا اهبطوا اي مصر هنا تنكير، تمام، مس، تمام. تمام. تمام. لكن أسكودو الأرضة، الأرض كلها ليست لكم ليست لسه... ما كلام موتان. لا لس إذا يومك من خلاص. كتب عليهم السيف وانتهى. وبعدين سيد موسى عندما لما لما دخل بيوم بيت المقدس بس انتهى وانتهى بعد ذلك بعد السرعة. وفنائك. زوا طبعاً كان <تصفيق> ذا كل التفصيل. هذه تسعة آيات حدثت في مصر. تمام. أ... أمام سيدنا موسى. و... أمام بني إسرائيل. ورغم هذا ما عمل معه إلا ثلاثة فقط. فقط وبلو اسرائيل ما مجرد ان خرجوا من البحر ونجوا اجعل لنا الهن كما لا معلها وسوف نرى انهم سبحان الله لم يؤمنوا الا لما نتق ربنا فوقهم الجبل قال اخذوا ما اتناكم بقوة ها هتغضوا الالواح نطق هتغضوا ولا الجبل ينزل عليك مع هنا ها نكمل في الحلقة القادمة ترى هل اخذوا ام نطق الجبل فوقهم نطعهم عليه فأنه ظلّه وكأنه واقع بحول الأسى الشديد. صحيح. ما رأى أحد بينات واضحة كبني إسرائيل وما آمنوا لأنهم آمنوا عصبية لا ديانة. لا حول ولا قوة. هذا رأي متواضع. بارك الله فيكم نقف عند نطق الجبل ونكون مع فضلكم في هذه الحلقة. بارك في من الله, الله. بارك في عمركم وعلمكم ونفع بكم إن شاء الله. آمين. الدعاء نختتم بهذا الحلقة. سبحانك اللهم وحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عليك. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفر ولا مريضا إلا شفيك ولا عسيرا إلا سرتك ولا كربا إلا أذهبك ولا هما إلا فرجته آمين. ولا دينا إلا قضيته آمين. ولا ظالا إلا هديته آمين. ولا ميتا إلا رحنته آمين. ولا طالبا إلا نجحته آمين. ولا عدوا إلا هزمته وقفنته ولا مجاهدا آمين. في سبيلك إلا نصرته آمين. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى وانص عليهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين أعمل. اللهم كن مع إخواننا في العراق واجعلهم على قلب واحد رجل واحد منهم يا أكرم الاكرمين وارفع دماءهم وارحم يعني جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها رجع الخير اعمالنا خواتمها خير أيامنا يوم انرقاك أن يا أعمل. رب العالمين هيئ لبناتنا ازواجا صالحين لابنائنا زوجات صالحات واصل عنهم سيطينا الإنس والجن وبد يدهم جميعا في الامتحانات واكتب لنا منتهى السعد اجمعين ومدنا بالنظر الى وجهك الكريم في مرضات الصدق دماليك المقتدر ويأخذ دعوانا أن الحمد لله آه. رب العالمين آه. وصلاة آه. الله على سيدنا آه. محمد آه. وعلي وصحبه وسلم وعلي عليكم بارك الله فيكم وعسنا شكرا لكم مشاهدين الكلام وستمعنا العزائي إلى هنا ناتف إلى نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم أدائي الإستامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمان لقاء جديد مع صفوة الصفوة نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى تعال